ليه مش أداة استفهام لو انت خدت بالك من عنوان الدرس مفهوش علامة استفهام في الآخر يبقى where هنا اسم موصول بمعنى حيث حيث نتعلم يعني المكان اللي احنا بنتعلم فيه الحيثية في اللغة العربية هو ارتباط بالمكان لفترة معينة علشان سبب معين وهو التعلم او السكن او العمل